بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مسنا وسلاس ورباع يزين في الخلق ما يشاء إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ الشَّيْءَ قَدِيرٌ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلْنَاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسَلٌ لَهُمْ بَعْدِهِ فَوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ قُلْنَاتَ اللَّهُ أَبُو مَعْلِمٍ خَالِدٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْجُو مِنَ السَّمَايِ وإن يكذبك فقد كذبت رسوله من قبل وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إنها لله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم الله غرور إن الشيطان المهدوفة تغذب عدوها إنما يزن يكون من أصحاب السغيرة أفروا على أبوه الَّذِينَ والذين أفروا على أبوه الصالح إذا لهم أغفرة وأجر كبير أفمن زين له السوء فإن الله من يشاء من يشاء فلا أتذم نفسك عن الحسرات إن الله عليهم بنا يصنعون والله الذي أرسل فيها وتجرس ونزول على ما دمه تن يحيينا بهم أرض معلماتها كذلك النسور من كان يريد العزة في الله عز وجميع إلي يصلك المطيب والمصار ويرفعه الذي ينكره السياق رواليوم وما اولك يهون يا ابو والله لقد ترسلوا من نطق الرسول ما جاءكم الله وما تحلم الانساءت والله بعلمه وما يعمرهم عمر وراء يوم قص من امره الا في كتاب الله يسر وما يستر البحر ومن كل ان تأكون رحمن طريق وتستغرجون حية تلبسوها وترى الفلك في مواهر تلقوا من فضل لعلكم تشكرون جول جلنا في النار جولك جول النار في النار ما استخرى الشمس ولقوا كل يجري لأجر إن تنوون لا يسمعوا أنكم ولو سمعوا استجابون لكم وينطيعون يكفرون من شرككم خير يا أيها الناس أنتم الفقراء يا الله والله والغنى إن يشأ يلهمك ويأتي بخلق <تصفيق> جليل كما ذهبك الله عزيز ولا تدروا ذاتوا وجراء أخرى وإمتنوا مسقاطوا إلى حمداء لا يحمل إن وشموا له جنال ذو قرباء إنما تنظر الذين يخشون ربهم الغيب عاقب السراء ومن ذا ذكر فإنما تذكر نفسه والله المصير ويستل أعمار البصير والظلمات والنور والظل وحروم السحر والموت إن الله اسمع يشاء وأنت مصري في, مصر في القبور. إن أنت إلا نذيرنا أرسلنا جو الحبب شرنا نذيرا إن من أمة لا خلاف فيها نذير وإنك أذبنا فقد أذبنا نذيرا أتمنى رسول البيات والزور منير ثم قفتن الذين كفروا فكفى أنكير لم الله أنزل من السماء من فرجم مختلفة ومن جبال جدل بيض وحمر مختلف ألوان غراب والسود ومن جبال جدل بيض وحمر مختلف ألوان غراب والسود وَمِنَ النَّاسِ مَن يَدْعُو رَبَّهُ وَلَعَنَ مُقْتَلَبَ نُرَاوِ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عزيز غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ وَيَمْنَعُونَ الصَّلَاةَ وَيَنْطِقُونَ الْمِرَاءَ لَيُغْلَقَ عَلَيْهِمْ بَابٌ فِي الْجَهَنَّمِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ليوفيهم وجوههم يزيلهم من فعل إنه وفر شكوره والذي أرحينا إليك من الكتاب والحق ومصدق بجراباً إليه إن الله بالبعادل خبير مصير ثم أرسل الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسهم مقتصيدا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ مِنَ الْخِرَاتِ مِنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَيَرْفُضُونَ كَمِيرٌ جَنَّاتٌ فيها مِنْ الْقُلُورِ يُحَلَّلَتْ بِمَاءٍ سَائِرٍ مِنَ ٱللهِ وَالْأَمْرُ كُلُّوا وَلَا سُقْيَا حَرِيرٌ وَقَدْ الَّذِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْحَجَّ فَرَبَّنَا إن عَفْرُوشَكُرُ ٱلَّذِي حَلَّنَا دَارَ مِنْ الذي أحلن أدار مقامته من فضله وسننا فيها نصام ولا يمسنا فيها الروم والذين كفروا من أوجه إنما لا يقعون فيهموت ولا يخفون من غرر ذلك نزيك الكافرون وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا من المصارين غير الذين كنا نأمر وعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم المذير فزوقوا هم للطالمين من نصير إن الله علمه بالسعاد وعرض إنه علمهم بذات الصدور هو الذي فِي الْأَرْضِ في كَفَرَ فمن كفر ولا يزيد الكافرين الكفرون عند ربكم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين الكفرون إلا خسارا قل أرأيتم شركاء لكم الذين تدرون من دون الله أروني ماذا خرقوا من الأرض أمرهم الشرقون في السماوات أم آتناهم كتابهم فهم العوينة بل إن يعدوا الظالمون بعض البعضا إلا غرورا إن الله يمسك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أن تزولها ولن زالتها ينمسكوا من أحدهم من بعده إنه كان حليما وغفورا فأقصد من لا جاد إمار ليم من, من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا رفور فلا يحق المكرسي إلا بآله ما لينظروا إلا سنة الأولين فلن تجر سنة لا تغليلا ولن تجر سنة لا تحميلا ولم يصنوا في العالم ويظروا جهدان عاقبت الذي من قوله كمشد من قوة ذراكا الله ليجزوا من الشئين في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليم القضية. ولو أن خذ الله سمك سمك رغاظا نابتهم ولكن آخره إلى أجر مسمى فإن جاء جرهم فإن هو عتاب